السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد، واللقاء السادس والعشرين مع سلسلة فقهيات وفضيله الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشور. أهلا بكم فضيله الشيخ أهلا ومحببا لقد تحدثنا مع فضيلة الشيخ في اللقاءات الماضية عن زكاة الفطر ونبدأ نبدأ الآن حديثنا إن شاء الله, الله مع فضيلة الشيخ عن زكاة المال ماذا تقول لنا فضيلة الشيخ في زكاة المال الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على خير الانام نبينا وحبيبنا وصطفانا ومحمدا صلى الله وسلم وبارك عليه ثم أما بعد قبل أن نبدا في زكاه المال فقد وقفت انا واخي الفضيل الشيخ هاشم الطويل عقب صلاه القيام وقال لي ان هناك جدال واسع في موضوع زكاه الفطر هذا العام خاصه في إخراجها حبوب واخراجها مال وقد وضحنا ذلك في الحلقه الماضيه بفضل من الله عز وجل ولكن في هذه المرة لأن بعض إخوان, إخوان من إخواننا جزاهم الله خيراً ولا أقصص بها جماعة الإخوان المسلمين ولكن بعض إخواننا من الدعاء توقف عند قول الله قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها طعمة للمساكين وظل أنه بهذه الكلمة أنها تصرف إلى الحبوب ولا تصرف المساكين نقول أن هناك في القران حينما يقول رب العالمين ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هل النقود تؤكل هذه واحده حينما يقول رب العالمين إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا فهل النقود تؤكل ام المقصود بها أن هذه الأموال التي تؤخذ ويشترى بها ما يأكله الناس من طعام ومشروب أو ملبس مقصود أنه أخذ هذا المال وصرفه على نفسه أو وضعه عند الحكام وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وطعمة للمساكين أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اي أنها تصرف للمساكين والفقراء. دون الفقراء والمساكين من الاصناف الثمانيه اي انها لا تصرف الا للفقراء والمساكين بعكس الزكاه فكلنا, نعلم فكلنا يعلم أن الزكاه مصارفها في ثماني اصناف كما قال رب العالمين للفقراء والمساكين والعاملين عليها فزكاه الفطر لا, لا تعطى للعاملين على الزكاه والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم لا تعطى للمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب لا تعطى للذين هم تعطى رقابهم وفي سبيل الله لا تعطى كما, كما يقولون في وجهه من سبيل الله كالجهاد على سبيل المثال وأربح الاقوال وأيضا من الأصناف الغارمين فلا تعطى لتسديد دين كبير أو تسديد دين بعينه وإنما طرطة للمساكين والفقراء في هذه الأيام لماذا لتغنيهم عن السؤال أي أنها تغنيهم عن السؤال بشراء ملبس أو بشراء طعام إلى غير ذلك. ولذلك ارد على بعض إخواننا الذين أسأل الله أن يجزيهم عننا كل خير لتمسكهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا ولكننا نقول أن مع النص فهم وحال كما قلنا في اللقاء السابق لابد من مراعاة الحال ولذلك النظر اخواننا من اختلف مع من؟ اختلف الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربع وأقرب الناس إلى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس سماعا من التابعين الذين سمعوا من رسول الله فهو أقرب سماعا من مالك وأقرب سماعا من الشافعي وأقرب سماعا من, من أحمد ولذلك اختلف معهم بأنها تخرج نقودا واختلفوا معهم بأن تخرج حبوب إذا عندنا, عندنا رأيان إخراجها الحقوق وإخراجها مال وأنتم تعلمون القاعدة الفقهية التي تقول لا ينكر المختلف فيه هذه قاعدة من قواعد الفقه لمن درس علوم الفقه يعلم أنه لا ينكر المختلف فيه إذا كان هناك مسألة اختلف فيها فلا ينكر أحدهما على الآخر وإنما يقول هذه راجحة وهذه مرجوحة لكن من أخذ بهذه أو تلك فلا اسم عليه ولذلك أنقل لك ما قالهم الإمام النووي وبعض الأيمان فعلى سبيل المسألة قال الإمام النووي لا تجز القيمة في الفضت عندنا أي عند الشافعية وبيه قال مال هكذا يقول الإمام النووي وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيف اسمع خليه وقال أبو حنيف يدوس وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري إذا عندنا الإمام ابو حنيف وابن المنذر حد عن الحسن البصري وعمر بن عبّعزي والثوري قال الإمام الثوري قال وقال, وقال إسحاق وأبو ثو لا تبزئ إلا عند الضرورة وبه, وبه أيضا قال في عصرنا الحديث أخانا فضيل الشيخ محمد عساد وبه, وبه قال, قال مجامع الفقه, الفقه وبه, وبه قال فضيلة الدكتور القرضاوي. رئيس, رئيس الاتحاد العلماء العلماء المسلمين وبه قالت دار الإفتاء المصرية وبه قال كثير من علمائنا أننا إذا رأيت مصلحه الفقير في المال فأخرجوا ما وقلت في الحلقة الماضية أننا لا ننكر لا, لا ننكر لا ننكر لا ولا نتشاجر مع من يقول, يقول اخرجوها حبوبا لكني أقول إذا أرادنا أن نخرجها أن, أن, أن أراد إخواننا أن يخرجوا مالا فلا تحجروا عليهم لا تحجروا, تحجروا علينا إخوانا، فإن, فإن مصلحة الفقير الآن هي أن يخرج له مالا لكن من أراد أن يجمع بين أمرائه أن يخرج جزءا من الحبوب وجزءا من المال لا حرج عليه. إن أراد رجلا أو واحدا من الناس أن يخرج الحبوب لا حرج عليه. إن أراد واحدا أن يخرجها مالا لا حرج عليه. المهم أن نصل إلى نزاع نختلف فيه. وبالمناسبة أيضا أذكر هنا أن نحن تعلمنا منذ القديم أو سمعنا منذ القديم أن صدقة الفطر هي التي ترفع الصيام فهناك حديث يقول صدقة الصيام معلقا بين السماء والأرض لا ترفعهم إلا صدقة الفطر وهذا حديث ضعيف جدا وقيل مردون على النبي محمد اذا أخي الحبيب لابد من ولا ولابد من تأصيل العلم حتى نفتي الناس وحتى نقدم, نقدم له مادة, مادة علمية فيها من التفصيل ما فيها, فيها. إذن نرجع ونختم نرجح خاتمة بصدقة الفطر أنها أمر مختلف فيه والراجح عند علمائنا. عند, عند, علمائنا. عند علمائنا لأنني كما قلت في حلقة السابقة هناك فرق بين كلمة الجمهور من الفقهاء والجمهور من العلماء جمهور الفقاء كما قلت في اللقاء السابق نعني بهم الامام الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام النووي وغيرهم ممن اجتمعوا على اخراج احمد لكن اهل العلم في العصر الحديث اقصرهم وكما قلت سمعتها باذني من اخوان فضل الشيخ محمد حسان أنه قال اذا رايتم مصلحه الفقير في ذلك فاخرجوها لها فاخرجوها مالا, مالاً. ومن, ومن أراد أن يخرج أحبه وأنا أصلت هذا الكلام في الحلقة السابقة قلت, قلت أن هناك بلاد كمطروح وكالوحاة وكعالي الصعيد, الصعيد الحقوب فيها أولا وفي المدن المال فيها أولا وقلت, وقلت من أراد أن يفتي, يفتي الناس في, في المسائل الاختلافية لا بد أن يعلم ما يسمى بفقه الفقه الحال الذي يجمع تحته فقه الزمان والمكان والحال والأشخاص. أسأل الله أن يعلمنا وحضراتكم وألا يعني يقف بعضنا على بعض هذه الأمور أن يقول هذا رأي خاطئ والآخر يقول رأي صاد، كما قلنا يا سادة أن الأمر المختلف فيه لا ينكر كل أمر اختلف فيه لا ينكر وإنما ينكر المتفق عليه ينكر المتفق عليه والمسائل التي اكتمع عليها واكتمع عليها العامة والخاصة قليلة جدا في شريعته قليلة جدا في شريعته أما من أراد أن يحصي المسائل التي اختلف فيها قد أقول أنه يحتاج إلى سنوات حتى يجمع المسائل التي اختلف فيها بل إن الامام الواحد قد يختلف في إجابته في السؤال الواحد على اكثر من سؤال فسمعنا ثلاثيات امام أحمد في المسألة الواحدة وسبعيات في امام أحمد الامام أحمد في المسألة الواحدة وسمعنا القولان الشافعي في القديم والجديد آه وهكذا آه إخواني في ويختلف تلميز الامام مع الامام كما رأينا المالكية يختلفون مع الامام مالك في البسملة فالبسملة على سبيل المثال سبيل عند الامام مالك ولكنها مستحبة عند المالكيين اذا لابد كما قلت ان المتعرض للمسائل الفقهيه والامور الفقهيه لابد ان يرجع الى نفسه بدايه يؤصل المساله ويقرا فيها جيدا قبل أن يعرضها إلى الناس لا يقراها من وجه واحد فان امانه العلم أن المرح حينما يتحدث في أمر من الأمور التي فيها خلاف أن يقول هناك رأي كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا والراجل في المسألة كذا عندي أو الرأي في المنهج الذي اتبعه كذا وإن ان رجع الى منهجه كما قلت سيجد الوسط و في كل منهج أو, او طيار من الطيارات, الطيارات الحديثه اسال الله عز وجل جل ان, أن يجعل بيننا وبين بين اخواننا موده و رحمه يقبلنا جميعاً, جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم مات نسبتي لزكاه المال لزكاة قبل ان اتعرض اليها فانني فإن اذكر إننا نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه من نفس, نفس عن من قربة قرب الدنيا نفس الله عن قربة من قرب يوم القيامه هذه واحدة إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية وأسأل الله أن يراجع إخواننا الحلقة الماضية خاصة لأن فيها من الكلام الذي إذا سمعه أصحاب الماني أعتقد أنه بفضل من الله عز وجل ومنا أنه يعني سيراجعون انفسهم كثيرا كثير لأن الوقت لا يسعني يعني أذكر ما ذكرته من حديث من, حديث من آيات قال قلناها في القاء السابق أما عن زكاة المال اخي الحبيب فزكاة المال زكاة المال لابد, لابد أن نقول ما معنى كلمة زكاة المال زكاة المال معناها لماء المال تطهير المال ولذلك تسمى بأوساخ, بأوساخ الناس زكاة المال تسمى بأوساخ الناس أي أن من يط... يخرجها يطهر نفسه من هذا الوسخ أو هذا الذي علق بجسده من هذه الأمور ولذلك تجد أمرًا عجيبًا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبرنا عن زكاة المال فإنه يقول فيما قاله صلوات ربي وسلامه عليه أن هذه الزكاة التي فرضها رب العالمين وهي ركن من أركان الإسلام حينما سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عليه عن ما, ما الإسلام قال, قال تشهد لا الله, الله أن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة ويقول صلوات ربي وسلامهم عليه من أعطاها أرجو أن تحفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاها طيبة بها نفسه من أعطاها طيبة بها نفسه فلو أجرها فلو اجرها ما اجرها اقرا قول رب العالمين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي اقرا قول رب العالمين حينما يخبرنا عن من سييسر له وسيرزقه بالحسنى حينما يقول رب العالمين والليل إذا يغشى إلى أن قال و وما خلق الذكر والأنس إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنسره ليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنسره للعصر وما يغني عن مالهم إذا ترد ثم يقول رب العالمين إن علينا للهدى وإن لنا للأخرة والأولى فأنظرتكم اسمع فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الاشقى لا يصلها إلا الأشقا وسيجنبها الله عز وجل يعلمنا أنه سيجنب هذه النار من يرى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى هذا الشاهد هذا الشاهد الذي أريده من هذه الصوره الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى اسمع أخي الحبيب ولسوف يرضى دافع الزكاة دافع الصدقات سيضير رب العالمين وما كما قال رب العالمين وما الأحد من نعمه نعمة من, من, من, من تجزة إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرغى لأن المزكي يعلم أنه مستخلف في الماء يعلم انه, أنه مستخلف, مستخلف في الماء ليس مالكا للماء انما هو مستخلف, مستخلف في الماء, في الماء. إذن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أعطاها طيبة بها نفسه فله أجرها, فلو أجرها فلو ومن أجرها منعها قبل أن أقول ما وصفه النبي محمد من عقاب دنيوي وذكر من يمنع, يمنع الزكاة بقول رب العالمين يوم يُوحنا عليها في نار جهنم يوم يُوحنا عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم سأقوى بالنار لأن الله أعطاني ماء وطلب مني أن يؤذى اثنين ونصف الماء تصور ان الله يعطيك ألف دني ألف دني ويأخذ منك للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية الباقيه خمسة وعشرون دنيا الخمسة وعشرون دنيا بالنسبة للألف مبلغ لا يساوي شيء لا يساوي شيء الله الذي لا غيره لا يساوي شيء المئة جنيه ناخذ اثنين جنيهات ونصف بمقدار كما يقولون أقل مما يساوي زجاجة مياه غزيره بما لا يساوي كششبسي لأطفالنا الان مئة جنيه ترزق إياها يأخذ رب العالمين منك لمن للفقير سألت, سالت نفسك لماذا يأخذ رب العالمين منك للفقير حينما قال رب العالمين للنبي محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الطهارة لك وللفقير كيف ذلك طهارة لك من البخ طهارة لك من الشر طهرت لك من وسخ المال، وأيضاً طهرت لك من حقد الفقير عليك، من قرة الفقير عليك، من أن يضيق يوماً من أن يضيق فيقتلك. ولذلك تجد أمر عجيب: ان دافع المال، أن دافع المال، الفقير يتمنى طول عمره، ويتمنى البركة له في المال، ويتمنى له الخير. اذا وجدت فقيرا يأخذ, ياخذ من غني فانه يقول اسال الله ان يبارك له في ماله هذا الرجل والله لا ينساه دائما يعطف عليه اما البخيل فيقول اسال الله ان ياخذ كل ما عنده اسال الله ان يسلطه على المال هذا ما يهلك اسال الله ان اغزا هذا الرجل انه بخيل اسال الله ان يقذفه في جحيمه كذا يقول فقير لماذا لأن دون الحق ومن الغل على هذا البخيل أما الغني المنفق, المنفق الذي يعني, يعني يؤتي, يؤتي ما له لهم يتزكى تجد أنه, أنه محبوب من الفقراء يدعون له يتمنون له البركة يعني, يعني اذكر في يوم من الأيام ان والدتي, والدتي رحمة الله, الله علي عليها وانا على رجل لا أريد أن اذكر اسمه من الاغنياء لكنه يعني كما يقولون يعني صاحب خير اسال الله يخلف علينا وعليه واندتي لم, لم تعرف ولم تلقاه بال... بعد هذا المشهد مرة واحدة في عمرها قبل أن تموت رحمه الله عليه أصلا الله ورحمه ورحمه المسلمين فقالت لي يا, يا ولدي هذا الرجل لن, لن يخسر ابدا ولن يصاب بسوء فقلت لها لماذا يا امي وأنت لم تعلمي, تعلمي ولم تلقيه مرة قالت يا ولدي كل من كل من يعطي مما في يده فإن ربك لن يخيب رجاءه ولن نفكر لأن ولدي ربك غني والغني في الدنيا الذي يعطي للفقراء محبوب عند رب العالم وقد صدق قوله ورأيت ذلك في هاج الرزو حينما مرت به أحد يعني الظروف التي كادت أن تهلك كل ما عنده حتى أنه مر عليه يوم من الأيام لم يجد إلا, إلا قليلا نعطيه اجورا لعماله لكنه لم يمتنع عن الزكاه ففي هذا العام عوضه الله عز وجل في الصنف الواحد اكثر من 100 ضعف اكثر من 100 ضعف لان لانه, لأنه, لأنه اتى حينما اتى الله بهذا المال كان يزكي وقلنا ان الله قال ان عن الذي سيزكي ماله ان الله سيسره للنس اذا يقول نبينا من أعطاها طيبة بها نفسه فلو اجرها ومن منعها لو أن هناك حكم مسلمي ومن منعها فإنا اخذوها أي اخذوا الزكاة وشطر ماله ونصف, ونصف ماله هذا عقابه في الدنيا غير عقابه في الأخيرة مانع الزكاة. الزكاة في الدنيا لو أن هناك شريعة اسلاميه ناخذ, نأخذ منه زكاة المال, المال بداية ثم ناخذ نصف ماله, ماله. يقول, يقول النبي محمد عزمة من عزمات, عزمات ربنا, ربنا. عزمة من عزمات ربنا ثم يقول النبي حتى لا يقول إنسان أن محمدا أن سيأخذ شطر المال نفسه ثم قال النبي فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيئا ولذلك آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعروفين كما تعلمون لهم آل جعفر وآل عباس وآل عقيل وآل علي هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه على أرجح الأقوال غير آل عباس يعني آل العباس عم, عم النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. أولاد, أولاد العباس عباس ان عباس وأولاده إذن اخي الحبيب يقول النبي أعيدها مرة أخرى من أعطاها طيبة به نفسه فله أجرها ومن منعها يزر الآل يوم يخمى عليها في نار جانا فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم ثم يقر حديث النبي ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيئا هذا هو الجزء الأول في فضلي في فضلي وعقوبة مانع الزكاة قليل من ذلك أما إن أردنا ان نذكر الحديث في فضل الزكاة وعقوبة مانع الزكاة نحتاج إلى عشر حلقات على الأقل ثم نأتي تفصيلا ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاه وما هي الشروط التي لا بد ان تتوفر في هذه الأموال حتى ندفع الزكاه سريعا الاموال التي تجب فيها الزكاه اربعه انواع او ارناك اربع انواع تجب فيها الزكاه اول هذه أن النقديين النقدين أي الذهب والفضه وما وما في نفس المسمى من الاسماء بمعنى الدراهم الدنانير كلمه درهم على عهد النبي محمد كان درهم من الفضه وكلمه دينار على عهد النبي محمد اي الذهب وسنفصل ذلك بمشيئه رب العالمين وما يأخذ, يأخذ نفسه, نفسه كالجنيهات المصرية, المصرية الآن الجنيه السوداني الآن الريال السعودي, السعودي المرك الإيطالي, الإيطالي أو المرك الألماني آآ آآ الدولار, الأمريكي الدولار الأمريكي الين الياباني كل ما يسمى, يسمى أول يوم كل ما يسمى بالعملة كل ما, بالعملة كل ما يسمى بالعملة التي بها يتم, يتم البيع ويتم, ويتم الشراء, الشراء أي العمله المتداولة, المتداولة بين البائع وبين, وبين المشتري تسمى, تسمى الآن بالنقود. فأول الأصناف التي تجد فيها الزكاة بشروطها التي سنوضحها بعد ذلك هي النقدين وما في معنى النقدين كما قلت من العملات الموجودة الآن التي تكون بين البائع والمشتري وارى أن عقارب الساعة قد جرت بنا والوقت ازف فأسأل الله عز وجل ان أن يعلمنا وأن يمد في اعمالنا حتى نلتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة انقدر الله عز وجل اللقاء واللقاء بمشيئته ورحمته لنكمل هذا الأمر استودعهم الله الذي لا تضيعهم ودائعهم والله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي لهم وسلم بالك على نبينا محمد شكرا لك فضلت الشيخ على هذا الحديث كما نشكركم عزائي المستمعين على حسن استماعكم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته